موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم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 وبالآخرة هم يوقنون أولئك على مدى من